والآن مع آفة السخرية والاستهزاء بالغير هذه الحلقة سوف نتحدث عن تلك الآفة الخطيرة التي تعصف بكثير منا ويستمرئها كثير من المسلمين والمسلمات الا وهي السخرية والاستهزاء بالغير السخرية والاستهزاء يجمع العلماء. على تحريمها لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يصح قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم والسخرية للأسف الشديد يعني أولا معناها هي أن تستهين وتحتكر الغير فإذا استهمت بالغير واحتقرته ونبهت عن عيوبه وذكرت نقائصه فهذا هو المعنى الاساسي للسخرية والاستهزاء قد يجتهز بالاخر او بالاخرين ان كانوا رجالا او نساء ممكن عن طريق المحاكاة يعني التقليد في الفعل وفي القوت يعني إنسان يقلد إنسانا يحاكيه في أفعاله أو في أقواله أو بإشارة معينة أو بإيماء معينة أو بتلميح معين فيفهم من يرى هذا أن فلانا استهزئ بفلان إن عائشة رضي الله عنها قالت حاكيت إنسانا يعني قلدت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا يعني من اراء ابن عباس رضي الله عنهما انه يقول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يا وإذا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ان الصغيرة هي التبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقات بذلك يعني ان تبتسم امتزامه مستهزئا بمؤمن هذا من الصنيرة التي لا يغادرها الكتاب الذي سوف يعني يتعلق في رقبة كل واحد منا والكبيرة هي ان تقاقخ بذلك وكان هؤلاء المجرمون الذين قال رب العباد سبحانه عنهم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يأمرهم حتى ان بعض المنافقين وبعض البعيدين عن رحمة الله ولا يعذ الله رب العالمين الله عز وجل وصفهم وخال واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها خزرا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون وكان رب العباد سبحانه تعالى يطيب قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولاخذ استهزاء برجل من قبل فاملائته الذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب وقال له إنا كفيناك المستهزئين وقال عز وجل في سورة الأحقاف وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قضية الاستهزاء موجودة على مر الزمن إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوهم وإذا مروا بهم يتغمزوهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني هؤلاء الناس الذين سهزئوا واحد منهم أو الجماعة منهم بمؤمن أو مؤمنة فحسابهم عند الله عسير مسألة الله سبحانه وتعالى أن يتوب على المبتلى بهذه الآفة الخطيرة ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم أي تعال تعال فيجيء بكربه وغمه لأنه في جهنم ولعذب له فإذا أتاه أغلقونه ثم يفتح له باب آخر فيقال هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فاذا اتاه اغلق دونه فما يزال كذلك حتى ان الرجل لا يفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا يتيه لذلك روي عن معاذ رضي الله عنه ابن جبث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عير اخره بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله لان الله سبحانه وتعالى يعني ينبهنا الى قوله عسى ان يكون خيرا منه يعني لا اصخر من انسان من يدري انا اتعامل من الوجب يعني كل مسلم يقول هذا اتعامل مع اصداف ثلاثة من يخبرني سنا ومن يساويني سنا ومن هو اقل من سني وعمري الانسان الذي يخبرني سنا بمجرد ان ابدأ في التعامل معه يجب ان يخطر ببالي ويقر في خلدي ان هذا الانسان الذي يخبرني سنا افضل مني عند الله عز وجل لأنه سبقني إلى الطاعات وسبقني إلى الإسلام والذي يصورني سنا أقول هو أفضل مني عند الله عز وجل لأنني سبقته بالذنوب والذي يساويني سنا هو أقول في نفسي لا بد انه افضل مني لانني اعرف من ذنوبي ما لا يعرفه غيري اذا الانسان الذي يستسل او يتساهل في مسألة الاستهزاء بالناس والعياذ والله رب العالمين ارتكب شيئا حرمه رب العباد سبحانه وتعالى والانسان يجب ان يحترم الناس وان يجلل الناس وان ينزل الناس منازلهم والا يستصغر الانسان حتى ان هذا الرجل الذي يعني روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه اخر من يخرج من جهنم يقول عندما يعني يقف على باب الجنة ويرى ما فيها من نعيم في حديث طويل نذكر اخره يقول سوف اعطيك يعني أضعاف ذلك أو مئة ضاعف من ذلك فيقول العبد من شدة فرحه أتهزأ بي وأنت رب العالمين سبحان الله وهذا يعني يتجدونه في صحيح مسلم أو هذا الرجل الذي جاء لابن عباس مرة وقال ابن عباس إني طلقت زوجتي مئة تطليقة فماذا ترى عليه غاضب ابن عباس وقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها ايات الله هزوة زي ان الإنسان لا يتخذ ابدا ايات الله هزوة لان المستهزئين هؤلاء الناس يعني يجب ان يعيدوا حساباتهم ولماذا تستهزئ بالناس انت ان استهزئت بانسان دون ان تدري وصفت نفسك او وضعت نفسك داخل دائرة الكذب. والله يد الله رب العالمين لأن المتكب يرى نفسه غير الناس يرى نفسه أفضل من غيره يرى نفسه أفضل من آخرين يرى نفسه أكثر أعمالا صارحة من غيره يرى نفسه أقل ذنوبا من غيره فلماذا تستهزت أنت لو جلست مع نفسك واعتَ عيوب نفسك وحاولت أن تصلح من شأنها أنا أظن أن الوقت سوف قضي وأنت ما تزال لك عيوب كل من Adam خطأ فالمستهزئ بالناس والذي يسخر من الناس هذا انسان يعني يتعامل مع الناس من عالب متكبرا مصاعرا خده هذا لخمان يعظ ابنه وعظة غالية ولا تصعر خدك الناس ولا تمشي في الارض مرحى يعني يوصي المؤمنين انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طوله اذا المسألة لماذا تتكبر لماذا هذا الكبر الذي يجعلك تستهزئ بالاخرية هؤلاء ان تسخر من انسان لأنه كثير الذنوب يأخذ الإسلام احمد الله على العافية أولا ودعو الله له سبحانه وتعالى بالتوبة ودعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيده إلى طريق الصواب تسخر من إنسان أنه ضعيف البنية أو افتقد عضو من أعضائه في حديثة أو غير ذلك فتسخر وتهزأ وتجعله يعني أبسوقة أمام الناس ولا تتقي رب العباد سبحانه وتعالى هذه يعني إهدار لأدمية من أمامك إهدار لإنسانياتي إهدار لكرماتي إهدار لقيمتي أمام الناس. وأنت ما عليك إلا أن يعني تراعي أن التواضع شيء من المؤمنين وأن التواضع يعني ما تواضع إلا عظيم ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام يجعله فوق الجميع ولكنه بتواضعه عاش واحدا بين الجميع ما رأينا صحابته أبدا سخر واحد منهم من أخيه أبدا هذا أبو ذر لما ذاس بلالي قدمه دون ان يرى او دون ان يدري فغضب ابو ذر لأول وهلة وقال لبلال يا ابن السوداء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لقد طف الصاع يا ابا ذر مال ابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى والعمل الصالح يا ابا ذر انك امرء فيك جهرية اذا قضيت انزال الناس العصبيات وانزال الناس على درجات معينة وطلقية معينة هذا يعني ألغى الإسلام الطلقية وألغى العصبية وقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنا فكلنا لآدم وآدم من تراب فيجب علينا أن نراعي يعني قضية التواضل وقضية عدم التكبر على خلق الله عدم الاستهزاء بالناس صغارا كانوا امتبارا رجالا كانوا ام نساء الذي يسخر من الناس انسان يضع نفسه في موضع يعني سبحان الله العظيم يعني موضع كأنه من طينة غير الطينة التي خلق منها الناس لكن هناك ملحب بسيط وهو أن بعض الناس يعني جعل من نفسه أن يسخر الناس منه في بعض الناس بالعكس ربما كما قال أبو حمد الغزالي أن ربما هو يفرح كلما سخر الناس منه كلما يسخر منه أحد هو يشعر بالفرح فهذا انسان يعني يعني لا نقول نحن نشجع الناس على الاستهزاء به والسخرات به لكن هذا انسان وضع نفسه هذا النوم لكن يجب ان نحترم الناس ويجب ان لا نجرح شعور الناس حتى الاطفال الصغار اطفالنا لا يجب ان تهزأ الام وتسخر امام احد من الاقارب بابنها او ابنتها ولا يسخر الاب ايضا من ابنه او ابنته ولا يسخر الزوج من زوجته امام اقاربها او اقاربه وهكذا ايضا لا تصغر المرأة زوجها في عيون الاخرين عندما تستهزئ به او تسخر منه او تعيب عليه في شيء معين لا يعرف ان يتكلم انسان لا يجيد كذا ولا يعرف كذا ولا يعرف كذا هذا مما يجرح شعور الزوج ويورث الضغائن والاحقاد في داخل النفوس الانسانية فالنفوس جولت على حب من احسن اليها وقراهيت من اساء يجب ان يتقي الانسان منا كل واحد منا يتقي ربه ويمسك لسانه ولا داعي لمثل هذه الافات التي يعني تعصب بالمجتمع فالانسان مكلف ان يحسن الى خلق الله وان يحسن الى عباد الله وان يستشعر ابدا انه من طين غير الطين او من تكوين غير التكوين كلكم كل لآدم وآدم من ترعب والمؤمن مع اخيه كاسدان المشط يعني لا تفاضل واحد على الآخر إلا بتقوى الله عز وجل وهذا أمر لا أعلمه إلا رب العباد سبحانه وتعالى. أما أن ينزل نفسه منزله فوق خلق الله فيسخر من هذا ويهزأ من هذا أبلا الله الإنسان يجب أن يراعي الناس كان عمر رضي الله عنه يقول عن أبي بكر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا واقصد بهذا بلالا رضي الله عنه يعني اذا الانسان يراعي انه يجل الناس واحترمه فاذا اجللت الناس واحترمتهم احترموني واذا اجلتهم اجلوني واذا وضعتهم في المكان اللائق يعني كان هذا مدعاه الى اثارة المحبة في المجتمع واثارة روح الود في المجتمع لا ان روح البغضاء والشحناء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا من هذه الآفة الماحقة هذه الآفة الخفيرة آفة الاستهزاء والسخرية من خلق الله آمين